والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة, أحده فشهادة أحدهم أربع شهادات منه بالله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الك أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله على إن كان من الصابقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله جاءوا بالافت عصبه منكم لا تحسبوه شرا لا تحسبوه شرا لبيبا هو خير لكم بكل امرئ منهم من الانفي والذي تولى سمعت مهذّن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقلوا وقلوا هذا إفك مبين لو لجوات عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فهؤلاء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 إذ تنقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوه هينا, وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لنفله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليهم حكيم إن الذين يحبون أنه ويشيع الفاكشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لَا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله ربو الرحيم